أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم أن لهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين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 ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياءاً و القمر نوراً وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بِهَا والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار أولئك مأواهم النار وبما كانوا يكسبون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 كذلك زينا للمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم ما ظلموا وجاتهم رسولهم بالبينات وما كانوا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثُمَّ جعلناكم خَلَائِفَ في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا لا يرجون لقاء عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن أيت بقرآن غير هذا أو بدل؟ قل ما يكون لي أن أبدل له من تلقائي نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إنني أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم.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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عن ما يشكون وما كان الناس إلا أمم واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وَإِذَا أَذَقْنَا نَاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَارٍ أَمَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَصْلَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها عاصف جاء اثاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ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 ما بخيؤكم على انفسكم متاع الحياة متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء كما إنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت والزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كألم تغنى كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 ما لهم من الله من عاصم كأنما أبشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ثم نقول للذين أشركوا مَكَانَكُمْ أنتم شركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إياهن تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن عبادتكم لغافلين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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَإِذَا لَقُومُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى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 فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 بأونك أحقنه قل إيه ورب إنّه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به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 إن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.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 وما تكون في شأنه وما تتلون منه من قرآن ولا تعملون وَلَا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إلا كن عليكم شهودا إذ تفيدون فيه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 إلا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمتا ثم قضوا ثم قضوا إليّ ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله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 ثمّ بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنون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 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلو فعليه توكلو إن كنتم مسلمين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 سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم في وجنوده بقي وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت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 إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِنْ مَا أَنزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 فلولا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم ما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا فَأَنْتَ تُكْرِهُنَّ سَحْتَ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ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 ثُمَّ نُنَجِّي الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِي الْمُؤْمِنِينَ